الله الواحد الصمد الجليل وحاشا ان يكون له عدو هو الملك العزيز وكل شيء سواه فهو منتقص ذلي ص وَانَّ عَطَاءَهُ لَهُ الْجَزِيلُ وَإِنَّ حَطَاءَهُ عَدْنٌ عَلَيْنَا وَإِن كُلُّ بَلَائِهِ حَسَنٌ جَمِيلٌ وَكُلُّ مُفَوَّهٍ أَثْنَى عَلَيْهِ سير كل